<تصفيق> <تصفيق> إن الحمد لله الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وليا مرشدا ونشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله بالأمة عزيزي المشاهدين في كل مكان سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نلتقي اليوم مع ساعة التربية التي نأمل من الله تبارك وتعالى أن تكون في ميزان حسناتكم وحسناتنا وأن يجعلها الله تبارك وتعالى نورا يهدي إلى الحق ويهدينا إلى أساليب التربية التي نحاول قدر المستطاع أن نكون رفقاء رحماء موجهين بشكل تربوي والتربية شيء مهم لأولادنا كي نرى بأعيننا هذا المستقبل اللي بنتمناه لأمتنا من خلال أولادنا اللي أعادين جنبنا أو معانا أو حوالينا أو حتى بيلعبوا فيما بيننا أهلا بكم وسهلا ولعلنا اليوم نتحدث عن حلقة بعنوان وسائل أنا حددت كم من الوسائل محدد ولكن هذا الكم ليس بالكافي فقط ولكن إحنا محتاجين وسائل ووسائل وكلها تعلمناها منكم أنتم من خلال الاحتكاك من خلال التجربة الطويلة مع أولياء أمور وآباء وأمهات من خلال القراءات جمعناها عبارة عن وسائل لتحبيب أبنائنا في الصلاة وما أدراك ما الصلاة الصلاة بالقطع شيء مهم بالنسبة لنا كمسلمين أحد العلامات لقبول العمل أول شيء بينظر لي ربنا سبحانه وتعالى ولست في موطنها هنا تبيان أهمية الصلاة فالكل يعرف ميزان الصلاة ويكفي أنها الفرض الوحيد الذي فرض من فوق سبع سماوات وأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فوق السبع سماوات غير الزكاة غير الحج غيرها من الفروض المختلفة والركائز المختلفة لهذا الدين والصلاة كما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم عماد الدين بل بالعكس بتعتبر الصلاة زي ما يقولوا الحجر والركن الركين في هذا الدين وبالتالي اهتمام الناس بان اولادهم يبقوا بيصلوا بينتظموا في صلاتهم بانهم يحاولوا يكونوا بيقدوا الصلاة بشكل جيد انهم يرتبطوا بالمسجد انهم يتعاملوا مع الصلاة على اهميتها بيبام لها مشاكل كتيرة جدا في ناس كتير كتيرة تقول ان احنا اولادنا كانوا متعودين يصلوا معانا لكن لما كبروا شوية خلاص ما بقتش المسألة بالنسبة لهم مهمة مهما تكلمنا ومهما قلنا ومهما عيدنا الولاد فرق علوز وراهم على طول لو ما كناش وراهم مش هيصلوا لو ما قلتش هقوله صلي عمر ما هيصلي من نفسه ده الوقت بقوله قوم صلي يروح رايح الحمام يطس وشه بشوية مية وقومنا توضيت وانا متأكدة انه هو ما توضاش مشاكل كتيرة جدا في مسألة الانتظامية بتاعت الصلاة مسائل كتيرة جدا في مسألة ان احنا نبتدي نحبب اولاد الصراحة. طبعا المساله في غايه الاهميه لان كل واحد فينا بيحاول ان يكون عنده ولد صالح يدعو له لان دي احد الاسس الثلاثه لفتح الكتاب من جديد بعد وفاه الشخص منها ولد صالح يدعو له وبالتالي الولد الصالح كيف يكون له صلاح من غير ما يكون منتظم في مسألة الصلاح عشان كده اهمية الموضوع نفسها ركن من اهم الاركان اللي عندنا احنا بنحاول ان احنا نأكد عليها انا مش جاي اقول لكم ازاي الولاد يصلوا يعني ازاي ركوع او هيئة السجود او ازاي ياخد نية او ازاي كذا لانكم اعلم مني بهذا بل بالعكس مشايخنا الكبار يعني في القناة على امتداد برامجها اتكلموا كتير هيئة الصلاة وإزاي نصابه وإزاي كذا وإزاي كذا لكن أنا جاي أقول لكم إزاي أولادنا من السن الصغير نبتدي نعودهم ونتعامل مع كل سن على حسب احتياجاته وعلى حسب التوجيه اللي موجود نلاقيش واحد بينتقد في سن السبع سنوات أن ابنه مش متقن للصلاة أما يجي ولدين واحد عنده سبع سنين والتاني عنده خمس سنين يبقى أبو سبع ده يتأخر السنة مش متقن للصلاة ده لسه بذري قوي على إتقان الصلاة في سن سبع سنوات الأمر المباشر بالتعويد من سن سبع العشرة بعد عشرة بنضرب أو بنعاقب أي صورة من الصور اللي موجودة بس المهم تكون مرنت ابنك تمرين جيد خلال ثلاث سنوات عارفين ثلاث سنوات معناها كم صلاة؟ خمس سنف وشوية صلاة بيتعود الطفل كل ما بيصلي يترسخ عنده الإحساس بالصلاة نفسي يجي اليوم اللي يبقى أولادنا زي ما بيحبوا الأكل واللعب والشرب والتفيج على التلفزيون يحبوا كمان مسألة الصلاة وتبقى عادة بالنسبة لهم زي ما هو الواحد بيتعود عليها عشان كده جلنا لكم بوسائل كتيرة ونبتدي معاكم الوسائل المختلفة لكن هنروح لفاصل ثم نواصل بعد ذلك بمشيئة الله سكتنا في وسائل لتحبيب أبنائنا في الصلاة سنعود بمشيئة الله بفضل الله. واصلوا معكم مع الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. حنيجي مع بعض في نقاط أساسية لازم تكون واضحة كل ما كرلنا في حاجة لها علاقة تربوية بشيء مرتبط بالدين. او مرتبط بعادة من العادات او فرض من الفروض او اسلوب من الاساليب مطلوب مني ان انا افهم ده واستوعب المعاني او النقط ايضا انا بقولها لكل اب وكل او اول نقطة حبان عليكم ومقدمكم في الشاشة دلوقتي التعليم في الصغر كالنقش على الحجر كل كلما ابتدينا بدري في عملية التوجيه كل كلما ابتدينا في عملية التعويض كلما كل كان اسلوبنا مناسب كل ما تحفر في مخيله الطفل هذا الأمر ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم من سنته أما بيتولد الطفل بنقدم في الأذن اليمنى ونقيم في الأذن اليسرى بالرغم من أن كل هذه الأصوات أو هذه الكلمات لا تعني للطفل نفسه في حد ذاته الكثير ولكن ثبت أنها تبقى في ذاكرة الطفل الخلفية ليكون نداء الحق في لحظات السقوط ولحظات المساو المساوئ لحظات المعاصي يظهر له أن الله أكبر وأن الله تبارك وتعالى قادر على كل شيء وبالتالي أول ما تحبوا تعلموا أولادكم حاجة يعلموهم من الصغر وعملية التعليم لازم تكون موكبة للسن اللي موجود النقطة التانية اللي لازم نركز عليها معاكم مسألة الطفل الأول القدوة دايما اما بنتعب مع الطفل الأول وأصد بنتعب يعني ما بنعودش نأمره كتير لا بنوجهه بطريقة مناسبة كلما كل كان الولد كويس كلما كل كان أسلوبه طيب كلما كل كان تربيتنا ليه أحسن كلما كل اجتهدنا في عملية التربية من غير شد ولا جذب هتلاقي انه قدوة لاخواته الصغيرين لأن اخواته الصغيرين دايما بيقلدوا القريب من سنهم وهو أخوه الصغير وبالتالي مطلوب مني قوي إن أنا أخد بالي في منظومة التربية إن كل ما اتقيت ربنا وكل ما خدت بالي من أسلوب التوجيه وكل ما خدت بالي من الطريقة المناسبة في عملية التوجيه يبقى المسألة بالنسبة لي أسهل بكتير النقطة الثالثة اللي لازم ناخد بالنا منها لازم تسأل نفسك ليه ما تسعى ليه ما تسعى كل هذا السعي ليه بتجهد نفسك ليه بتحاول إنك أنت تعلمه هل مجرد إن ابني لازم يتعلم الصلاة لإنها فرض؟ لا ولا الأجر العميم اللي حيعود مش بس عليك والأسرتك على الأمة الإسلامية والمجتمع اللي احنا عايشين فيه انتوا متصورين لو مجتمع كان فيه الأولاد صالحين المستقبل حيبقى عامل إزاي والوضع عامل إزاي انتا ما بتربيش ابنك انه بتربي ابن الأمة نفسها الكبيرة عشان كده في في قولة لرسول صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له مثل أجر من اهتدى على يديه من غير أن ينقص من إيه من, من أجورهم شيء النقطة الرابعة لازم تترسخ في قلوبنا وعقولنا النية في التربية لازم يبقى لي نية في التربية كتير منا بيربي ونفسه ابنه يبقى كويس لكن لازم يجدد النوايا كل شوية انت يا أم يم تزعائي جدد النية وشوفي انت بزعائي ليه بالضبط لانك احتستي ولا لانك انت فعلا الزعيق ده هيؤدي ان الولاد يبقوا كويسين ما المبيك حتى يضرب لازم يسأل نفسه قبل ما يمد ييده على ابنه الضرب ده هيؤدي به لإيه هل هيؤدي به إلى أنه يبقى كويس ولا بيؤدي به أنه يبقى عيندي عشان كده لازم يكون النية متجددة في قضية التربية على طول الحاجة الثانية الغاية عندنا لا تبرر الوسائل. يعني الوسائلة, الغاية لا تبرر الوسيلة عاوز تعلمه الصلاة يبقى لازم وسيلتك سليمة لازم وسلتك فيها نوع من أنواع التوجيه السليم لازم بتتخذ الوسيلة السليمة لازم يبقى أسلوبك طيب في ناس كتير جدا بتضرب وبتبهدل وتحقر وبالعكس بتحرم وبتعمل نتيجة لعدم الصلاة وفي الأولاد الصغيرين في السن اللي هم تحت سبع سنوات وكل دا بيقولك أنا عاوز ربي ابني على الإسلام الإسلام دين رحمة ودين تراحم ودين لازم نرحم الصغير ولازم نوقر الكبير عشان كده لازم نغير مفهوم والتوجيه العام في عضية التربية عشان نقدر يتصلح حال أولادنا ويبقوا متحملين المسئولية حابين لدنهم النقطة الخامسة الصبر <تصفيق> مأمر أهلك بالصلاة واصبر عليه صبر اصبروا الناس عاوز توجه النهاردة لازم على طول طوال الابن ينصلح حاله مين يلقى الكلام ده الصبر النفس الطويل الدنيا بنت في ست ايام وكان قادر رب العالمين ان, أن يخلقها في اقل من ذلك لكن معنى ده الابن ممكن يتولد وهو بيمشي وبيتكلم وبيتحرك وبيتحكم في التبول والتبرز لكن القيمة اللي ربنا عاوز يوصلها للبني ادم بالتعاظ بالنمو الطبيعي بالتدرج بوحدة واحده الدنيا مش مأخوجة زي ما الناس بتقال كده بسرعة لازم الصبر الصبر في قضايا التربية مهمة حتى في القرآن ما هو قال قال للنبيه من أقوامر أهلك بالصلاة والصبر عليه واحدة واحدة بالراحة الناس هتلاقيهم دايما مش مقبلين القلوب بتتغير الناس بكذا ما بالك بطفل صغير بتبتدي تتعلم معاه القضية اللي موجودة دي ومع منطقة الصبر هنقف عن النقطة دي ونتلقى اتصال السلام عليكم السلام عليكم أي السلام عليكم. اتصل انقطع. هنكمل كلامنا. بعد الصبر في نقطة أساسية تانية. النقطة في في الدعوة إلى الله نقطة الدعاء. آه. مهم جدا إن أنا أرفع إيدي أدعى إبني. أدعى إن ربنا يوفقني. ركعتين حاجه من ربنا يمهد لي الاسلوب والطريق السليم ان انا اربي ابني كويس وان انا اوجهه صح وان انا اهديه الى طريق الصراط المستقيم وما كنش انا فعلا الحاجز بينه وبين ان هو الولد يصلي او الولد يبقى كويس أو الولد يتقرب الى الدين او الولد يتقرب الى الله الدعاء وخد بالك ان الدعاء ده مهم يا رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء يعني الأنبياء نفسهم كانوا بيدعو ربنا سبحانه وتعالى بأنه يثبتهم بشكل كبير يبقى عندنا ست نقط مهمين التعليم في الصغر كنقش في الحجر الطفل الأول هو القدوة لما نفعل لازم نكون عارفين كويس قوي أنه في التربية مهمة الصبر أداة من الأدوات المهمة والدعاء وتبقى نقطة أخيرة هنتكلم عليها قبل ما نخش في نقطة تانية في مسائل التحضير لتعليم أولادنا وتحبيبهم للصلاة مع اتصال السلام عليكم أيه السلام عليكم عليكم وعليكم السلام وفاركاته أيوة أتكلم الدكتور اتفضلي إفنة من تعالي هو والله أنا كان عندي مشكلة بالنسبة عندي ابني عنده ثلاث سنين أي فن مشكلة ابني ممود من كمبيوتر أي؟ بيقعد قدام الكمبيوتر مثلا بتاع عشر ساعات اي معايا معي يا دكتور معاك فح... فحضرتك بيبتدى يتقمى الشخصية كل حاجة يشوفه في الكمبيوتر يعني ده صح. آه... بتدى يتفرج على كرتون الحصان فيتفرج عليه مثلا عشرين مرة في اليوم بتدى يقلب الحصان بالزبط ومين بيخليه يتفرج عشرين مرة طريقة شربه مين بيخليه يشوف آه... عشرين مرة وبعدين دلوقتي مثلا ايه ابتدى برده جبت فيلم جديد عن عن اسد وكده بقى يتقمص نفس الشخصية لدرجه انه يعني يعني عاد اقول لغايه ما خليه سبحان الله يجيب دم من من بقه تقليدا للاسد بالظبط فانا مش عارفه اتعامل معاه ازاي لان هو بيحب الكمبيوتر جدا يعني بياكل ويشرب قدام الكمبيوتر هو انا سألتك سؤال ما اعرفش حضرتك سمعتيه ولا لا نعم سالتك سؤال السؤال مين خلاه يتفرج الفترة دي كلها لا هو يعني هو بيحبه فأنا بسيبه قدام الكمبيوتر آه طيب حنا هردح على حضرتك حاضر. طبعا هو هو طبعا السؤال بعيد عن الحلقة يبقى بأسئلتنا متوجهة في الموضوع نفسه عشان تعوم الفائدة ولكن مفيش مشكلة لأنه هو فعلا الضغط في تلفوناتها على الفترة اللي احنا بنقضيها كبير فبنسمح بنسمح بالأسئلة بس هنحاول ان احنا نركز في الحلقة السؤال بسيط بتاع الأم ابني بيحب الكمبيوتر زيادة عن اللزوم وبيحب أفلام الكرتون اللي بتعرض عليها لدرجة ان هو بيتفرج على الحاجة. مرة لدرجة ان هو يعيدها مرتين 23 مرة الولد بيدقمص الأدوار الطبيعية بتاعة الحيوانات وأبطال الكرتون طبعا طبيعي لان احنا ما نتكلم ان شاء الله قريبا جدا ونعلن عن السلسلة سلسلة التربية من أول فكرة الحمل إلى أن يصبح ابني شابا من من أكتر ما يميز سن 3 سنوات من سنتين لأربعة التأليد وبالتالي كل ما وقف وقعد الطفل فترة طويلة جدا قدام الشيء اللي هو زي الكرتون أو الكمبيوتر أو التلفزيون أو حتى احتك بشخص من الأشخاص بياخد صفاته بل بالعكس ده بيقلده تقليد غير طبيعي وبالتالي الطبيعي أن ابني بيحب قوي زيادة عن نزوم الموضوع ده يبقى احنا قلنا بنقلل الموضوع ده وأعلنت هنا وأنا قاعد على الكرسي ده قبل كده في حلقات سابقة يا أخوانا ما يزيدش الكارتون أو الكمبيوتر عن ساعتين في الأسبوع ولو زودتوها أكتر من كده خلوها ساعة في اليوم يبقى ده أقصى حاجة ليه لأن في اهتمامات تانية للطفل كتير ابن بيحب الموضوع ده ده شيء جيد ليه لأنها هتبقى بعد كده الحاجة الثواب اللي بقى ثيبوا بيها على أساس أنه هو أكل أكله نظم حاجته بيلعب بطريقة كويسة كويس مع أخوه والحاجات المختلفة لكن طبعا أنت عندك القدرة على عملية الحد من مسألة المسألة حتى لو عيت حتى لو دنجل حتى لو سرخ حتى لو صوت حتى كذا ليه لأن في أطفال بيوصل بيهم الحال في سن الثلاث سنوات واربع سنوات إلى أن يتقوقعوا على الكمبيوتر وأفلام الكرتون ويصبح هذه هي الحياة الطبيعية لدرجة أن اللغة بتاعته بتتوقف ولا تمه نتيجة الحب الشديد لمسألة الكرتون كمبيوتر احنا عنكمل النقط قبل ما نستقبل اتصال اخر احنا كنا بناكد على معنى من المعاني حيظهر لنا المعنى الاخير لا تيأس ابدا انا بقولها للاباء والامهات وانا بشوف في بعض اوقات اباء وامهات احبطوا احباط شديد امهات بتأتي فتبكي بعض اوقات بشوف اباء بيبكوا خصوصا في الاولاد اللي كبر سنهم فوق ال 13 ليه لان هو مش مستحمل ان ابنه يطلع مش بالصورة اللي كان متخيلها في وقت من الاوقات حتى ان اب من الاباء جالي في يوم من الايام قال لي ان يوم مرتبط وحبيت أتزوج وأربي ابن أنا ما كنتش متوقع أبدا في أي حال من الأحوال إلا أن ابني ده هيبقى حاجة مختلفة بربيه بشكل مختلف أو أجيهه بشكل مختلف يطلع حاجة مختلفة يبقى نوارة كده للدين والإسلام والمسلمين متفوق في حياته أنا دلوقتي بشوف أن خاب أملي بشكل كبير بقول لكم لا تيقسوا في التربية بالذات لا تيقس عاوز أقول لكم حاجه دايما اللمحات ان ربنا سبحانه وتعالى بالدعوات دايما الفرج بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى من حيث لا تدري ولا تحتسب وتبقى بتعتقد ان ابنك ده وحش قوي قوي قوي وما بين يعني فتره وفتره تلاقي الولد انصالح حاله وتجدد امره افتكر سيدنا موسى اما استسقى قومه في وقت من الاوقات طلبوا السقايه فرفع يده وبص للسماء لكن ما كانش الفرج هيجي من السماء الفرج هيجي وضرب بعصاك الحجر في الأرض وحجر لا ينبت لمية ولا في حياة ولا غيره فايه فانتو عارفين بقية القصة انفجرت اثنتا عشرة عين سيدنا زكريا اما دعا ربنا دعا ربنا وهو طاعن في السن وامرأة عقر فربنا وهبوا الايه سيدنا يحيى وهكذا سيدة مريم سيدة مريم عندما انقطع بها الاحوال ربنا ارسل معجزة من المعجزات اللي موجودة معنى كده ان الفرج من عند ربنا قريب ما تيقسوش من اولادكم اولادكم كويسين بس محتاجين الايد اللي تفهم والعقل اللي يفكر ازاي يخرج الكويس اللي موجود في اولادنا السبع نقاط دول اساسيين في قضايا التربية في اي توجيه في مسألة ايا كانت المسألة هعيدهم معاكم عشان نأكد على المعنى التعليم في الصغر كنقش على الحجر. قصل الأول القدوة لما نفعلها بدا أن نكون مجاوبين على هذا السؤال النية في التربية مهمة الصبر في التربية الدعاء أهم حاجة تكون كده نبرس لا تيأس مهما كان مش حيئس مفيش فيش أبدا أم تدمع نتيجة بأنها يعني أخفقت في عملية التوجيه أو أن ابن ما جابش النتائج المرجوة دايما لا نيئس من روح الله ربنا موجود يبقى ما زال العطاء موجود ما زال القوة الإلهية بتعطي الناس كما يحب رب العالمين وبالتالي لابد أن يكون ويترسخ عندنا المفهوم اللي موجود عندنا هنبص مع بعض الوقتي ونبتدي في الوسائل الأساسية الوسائل الأساسية دي أولها الترغيب وليس الترهيب يعني يعني اعتمدنا كتير في في التوجيه الديني أو التوجيه المعنوي إلى أن نرهب نرهب نتكلم على النار ونتكلم على عذاب النار ونتكلم على عذابات رب العالمين ونتكلم على الانتقام ونتكلم على الخوف ونتكلم على حمعان كتيرة ده لا يصلح في سن الأطفال ما دون الثامنة تحت سن تمن سنين ولا حتى عشرة لا يصلح معهم الترهيب مدرس من المدرسين التربويين بيحكي عن غذاب القبر للأولاد عندهم سبعة تمن سنين لا هي مفهوم أولاً الأولاد دول خلق من الجنة لم يبلغوا بعد فمهما أخطأوا ما وصلوش لسن التبليغ وبالتالي هم خلق من الجنة أحك لهم بقى عن الجنة أحك لهم عن النعيم أحكي لهم عن رحمة ربنا أحكي لهم مع المغفرة أحكي بالشيء اللي يتحبب بالنسبة لهم ويتودد إليهم ده ربنا الودود ده ربنا اللطيف ده ربنا الرحيم ده ربنا يعني المعاني الرحمن الرحيم آه آه ربنا اللطيف المعاني دي لابد أن تبرز في هذا السن الترهيب الترهيب وليس الترهيب ده الأساس اللي موجود ونفتكر دايما واحنا بندعو إلى الله أولادنا في السن مدون العشرة الرفق. في الامر كله دي الصلة اللي بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى بتحدث عن الكنة بتحدث عن ألطاف ربنا بتحدث عن أعطايا ربنا بتحدث عن كل شيء يحبب هذه الشخصية في الله ومن حاولش دايما في هذا الامر ودي نقطة اللي احنا اتكلمنا في النقطة بتاعة الرفق في الامر كله النقطة التالتة لحبان وصلوا بالله دايما العطاء ده من عند ربنا، الرزق ده من عند ربنا، دي خلق ربنا، الشمس دي خلق ربنا، القمر ده خلق ربنا، المية دي خلق ربنا، الاكل ده خلق ربنا، النور ده خلق ربنا، الناس خلق ربنا، كل شيء بديع بيتونصله بالله وكأن الكون كله موصول برب العالمين دي الصرة اللي موجودة أساسية موجودة بالله السن ده ممكن يرتبط بربنا سبحانه وتعالى، طبعا في ناس كتير جداً تقولي انت بتفتح علينا فتحة كبيرة، الأولاد في سن أربعة أول ما نقول لهم ربنا عاوزين نشوف ربنا طب نجاوب ازاي طب هو سن كام ربنا طب هو ربنا آآ فين آآ طب آآ يعني اول ما نحكي لهم على الجنة احنا عاوزين نروح الجنة فاخدوا بالكم ان السن ده سن اسئلة واسئلة كثيرة يبقى ناخد بالنا واحنا بنوصب بربنا دايما نتفكر في خلق ربنا واما بنيجي نتكلم في قضية آآ آآ ربنا عنده كم سنة الكلام ده يبقى الاسئلة بترجع الى الولد طب و انت رأيك ايه وانت رأيك ايه؟ ويبتدي الولد يتصور طبعا في ناس كثيرة جدا تقول لها نهار ابيض اجاوج السؤال ده ازاي ما هو السن ده سن سطحي سن سطحي ما مايفهمش ايه مفهوم ربنا سبحانه وتعالى حتى لو قعدنا نتكلم من النهاردة للصبح ايوة انتو قصدك ايه بالظبط عن ربنا النقطة الرابعة اللي موجودة مفهوم التقوى واتكلمنا عليها في حلقات كثيرة جدا انها ممكن تترسق في السن ده بس مفهوم برضو سطحي الله معي الله شاهدي الله مطلع علي تأكيد المعنى اللي موجود باستمرار باستمرار باستمرار باستمرار باستمرار وأثر بشكل كبير الأهم من كده أن الأولاد الصغيرين بيبقى مفهوم التقوى عندهم عالي جدا في ولد صغير كان في كيجي في مدرسة في 4 سنين كانت مامة لسه بتعلمه مفهوم التقوى وأن ربنا موجود في كل حتة فخد بالك ربنا بيشوفك في كل حتة أنت مش شايفه بس هو شايفك خد بالك وحي إيه وربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك فوقع كان بيديله فاكهة في كل يوم برطقانية أو طفحية كل يوم بدل الصندوش اللي كان بيت فحاطط البرتقانه قدامه ولا التفاح اللي والولد متأثر جدا وقاعد مقلدم مش عارف والله فالمدرسه بتقول له ايه مالك انا انا ميس والله ماما قالت لك لازم اكل البرتقانه وانا ماليش نفس البرتقانه فالميس بتقوله له ايه ببساطه اديها لصحبك خلاص وقول لماما بقى انك فالولد قال لها يا ميس انت مش عارفة انا عندي تقوى انا عندي تقوى دلوقت اقول له ماما كده ازاي المفاهيم البسيطة دي الموجودة دي موجودة في افلادنا موجودة مفهوم الاستمرار في التربية لازم نستمر نستمر نستمر وندرب وندرب وندرب وندرب, وندرب, وندرب ونصبر ونستبر عليها ده مطلوب جدا مهم جدا في المسألة دي في اتصال اخر السلام عليكم عليكم حضرتك يا دكتور الله يساعدك. جزاك الله كل خير على البرنامج ده والله. أنا في طولة حضرتك أنا عندي مشكلتين أساسياتين بصراحة مع أولادي. مشكلة الأولانية ضعف الثقة في نفسهم ووويعني وعدم احترامهم مش... يعني قوي لكلامي ونصايحي. عشان سهل لحضرتك هو الظروف ان احنا عشرين في بيت عيلة واحنا اولادنا ولد اول يعني في العيلة داخلوا بمدرس اللغات وكده فكانوا بيعملوهم زي ما تقول حركة ايه يكبتوا عندهم قبل ما قبل ما مثلا تتأمروا علينا او حاجة زي كده يعني او بدل يبقى عندكم غرور او كده يعني كانوا بيكبتوهم كنا عملوا غلطة لا انتم مش مؤدبين كل يعملوا حاجة لا انتم وحشين كرم الزيادة لا انتم مش فهم حضراتك بيوجهوا كتير يعني التوجيهات اه اه وضغط كثيرة. ضغط ضغط على الاولاد حتى ان الاولاد امامهم واهلهم يعني وكده لو مثلا يطلعوا اعاب معاهم ست سبع الوان يطلعوا اللونين بس لا انتم شتكتبوا اللي بدول بس ولادي يطلعوا كل اللي معاهم وما حدش يقول لهم ان فيهم ميزة مم. فمش عارفه ده ادى فيهم بضعف الثقة في نفسهم وكل ما اقول لهم انتوا كويسين وانتوا فيكوا صفات وفيكوا فيكوا يعني زي ما تقول حراكي بدخلوا من هنا وخرجوا من هنا ايو والحتة دي مضيقاني جدا مم. فانا مش عارفه يعني هو وسنوم كم هو اكبر بنت عندي عشر سنين وثمان سنين والولد خمس سنين خمس سنين دي المشكلة الاولنية فاقول حاجة مشكلة تانية عدم الاحترام لا مش عادة من ان هي ضعف الثقة في تفسهم بس طيب المشكلة الثانية حضرتك ان حتة التربية على دي حريك قلت ما يفعش في السن ده ان انا ربيهم يعني اقول لهم حرام وحلال وكده طب انا بستشير حضرتك لما يكون انا دلوقتي ما بفتح برتحلهمش في بيتي انا على افلام وحاجات زبا حتى عارف يعني صنو صغير وقصة ما برتحوش لي انا قصياسا يعني م. فهما بيجوا مثلا من ورايا بيشوفهم مثلا يزيلوا عن دعمهم او عن ستهم ويتفرجوا انا بقى اعمل ايه م. هل اعمل نفسي مش واخده بالي طب لحد انت مثلا انا اتفقت معاهم مبدئيا من نفسي انا قلت أحلها بدل يبقى كل حاجه من ورايا قلت لهم طب اختاروكوا تمثيليه واحده في اليوم م. انا بقى عارفه بس ما باش اكتروا عن كده لي حاضر يا ماما وبتاعوا بييجوا على نفسهم يعني انا بحس فيهم فعلا ان هم يعني يعني بيجاهدوا نفسهم نفسه اه يعني مرة قلت لي ماما انا فعلا النهارده اتفرجت عليها وتيجي انا عايزها مم. بس مش عايزها تكذب عليا فعزقت اقول لي انا بحاول يعني ببقى سارعه وببقى قرفاره يعني بس بكت جوايا يعني تقولي بس يا ماما النهارده ما قدرتش اتفرجت على مسلسليات حضرتك رأيك ايه وتصرف ازاي في المشاكل دي حاضر دول. حاضر حاضر كله طبعاً كله. ربنا يكرمك طبعا ولا ربنا يكرمكم هو الشق الثاني هو جزء اللي يتكذا من منظومه هما هما على لازم اخد اتصال ثاني فبعد اذنكم السلام عليكم ايوه السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ايوه فانت اتفضل الله يسعدك اتفضل ربنا يبارك في حضرتك يا رب حلاتك حلاتك. الله يكرمك الله يكرمك بس حضرتك معلش انا عندي طفل عنده 8 سنين وطفل عنده 5 سنين وبنت عندها 3 سنين هو الولد الكبير ما شاء الله كلهم مؤدبين يعني خايفه ربنا قوي ومحترمين هم في بس ايه هو اناني شويه تم... 8 سنين؟ تعرف يعني ان شاء الله كلهم هيتموا في شهر 11 ده هيتم 8 ده هيتم 6 وده هيتم 4 <تصفيق> ااا آه... ال... ال... النص كريم هو طبعا ايه بي بيخوفهم كل حاجة مش هديكو كذا مش هلعبكو بكذا ده هو دايما عايز كل حاجة دي عايزنا منيجي فرق حاجة هو ياخد احسن حاجة ثمان سنوات؟ اه بس مم. هو اخلاق جدا بخاف ربني او بيحترمنا جدا حتى ما غلط على طول دايما انا ااسف انا ااسف انا ما منت كتير كتيري حبيبي عشان تبقى عندك شخصية كده افضل افهمه هو كمان ازهري هو شاطر جدا في المدرسة حفظ ب يعني ايه مغلبني شوية ولما اجي اذكر له حاجة كتير يؤدي الوبوزه لما نيجي ننصحه في اي حاجة عليه عقدة بوز وحشاوي حتى هو زي من يقول لي ايه مريم بتاع بوزها زي يعني اذا على التغيره عارف نفسه ايه فهو ان شاء الله كويس بس نلعب هي انا رأى يعني حضرتك يعني المشكلة اكبر فيي أنا. انا تقريبا ما هو عالم يعني مصحورة يعني عند الاندرامي مصحورة كده بعملتي معهم كويسة قوي. بس فجأة بلاقي نفسي يعني وانا بعملهم كده مشانة يعني زم كون ايه باعيزة بأ اكلهم بسناني بأ بضربهم ضرب بأسي جدا بشتمهم مشتما ويحشة بقت عليهم انا ملتزمة وفضل ربنا منتقب وكده وبع وبعلمهم ان ده حرام تيمة او كذا او كده اما فجأة انا ايه لايه نفس انا بعمل كده وانا ايه اخلاق بتقوشة اوأة في الوقت ده بعد كده اضعاية واندم ومبقاش فاهمهم ازاي ومش عارفه يعني استغفر ربنا ليه انا عملت اللي انت كنت بتتكلمي عليه ده اعتبرتي نفسك مسحوره عشان كده بيحصل لك ده على ايه انك انت باسلوبك وطريقتك مش كويسة معاهم لا انا اصلا يعني انا بنزف اصلا على طول وشيوخ قرؤوا عليا وكده قالوا لي ان انت تعبانه يعني عشان كده بتبرري انك لما بتتعصبي على العيال ده أثر الموضوع أنا انا انا بتغير انا بتغير خالص انا ما بتملكش نفسي وافضل تعيطي لا مش طالعه من مسائل ممكن اقول لك راي تاني آه يعني آه قد يكون في شفاء إن شاء الله حاضر حاضر في حاجه ثانيه طيب هو بس عشان من منطولش في الأسئلة ونفصل ما بين الحلقات وغيرها الاخت السائله الاولى كانت بتتكلم على ضعف الثقه عند اولادها وفي نفس الوقت كانت بتتكلم على ازاي اربي اولادي بشكل صح وغلط وبشكل ما نفرضش فيه في الحلال والحرام في السن الصغير اللي موجود فيه طبعا مسألة ضعف الثقة طبعا السبب واضح هي بتقول ان العمام والخلان والجيران والحواليها وكل الناس بتوجه اولادها بشكل كبير فبالقطع عمليات التوجيه المستمرة في اتجاهات مختلفة بدرجات مختلفة لازم هيضع في الابن الثقة لان كل ما بيعمل حاجة ده مش عاجب فلان ولو عمل دي اللي عاجب فلان حيلاقي تاني بيمتقده بشكل او باخر ويبقى كل واحد فيهم بيوجه بالقطع ده بيؤدي الى ضعف الثقة وبالتالي مسألة الاحتكاك بالاشخاص اللي هم بيتداخلوا مع عملية تلك دي, دي النصيحة الوحيدة اللي اقدر اوصلها لحضرتك مع حاجة تلي انه هو الاحتكاك يقل يعني الزيارات المستمرة اللي موجودة قل شوية لحد ما الولاد يشدوا حلهم يشدوا نفسهم شوية يعرفوا ازاي عملية التوجيه ونعرف ان مسألة الاختلاط الكبير ما بين العائلات ده شيء جيد في صلة الاحام لكن ده ما يتقتاش بالسلب على اولادنا ان العم يفضل ينتقد والخال يفضل ينتقد وال ماشي على سكة معينة أخرى مختلفة لا هو بنقول بنقلل مسألة التوجيهات المختلفة للموضوع لو نصحت نصح الكبار طبعا إن المسألة كده ضعف السقة ده إيه معنى إن ابن يطلع طبيب ولا مهندس ولا كيميائي ولا حتى أي مكان, مه... أي مكان موقعه وهو ثقته بنفسه ضعيفة كده تلاقي شخصيته مهزوزة بيتهز من أقل حاجة إيه الفايدة يعني أنا مش فاهم يعني إحنا محتاجين إن إحنا نرسخ في أولادنا معاني للأسف إحنا افتقدناها كأباء وأمهات بشكل بير وأنا بوجه رسالة للجد أو العم أو الخال اللي موجودين طبعا يقول لك يا أنا ما نوجهش يعني هو أنتوا اللي جايين تعلمونا التربية لا بس هو يعني أكتر من موجه مسألة صعبة على الأولاد الأولاد بيفقدوا الثقة في كل ما يقومون به وأنا إذا كنت بحبك أجد أو عم أو خال أو خالة الولد ده يبقى أستنى أسأل والدته أنت بتعملي إيه في الموضوع ده أوجه الأم أقول لها والله أنا شايف أن الأسلوب الفلاني ده ممكن ينفع معه وجهي أنت يبقى السفينة لها قبطان واحد مش مئة قبطان بيوجهه السفينة لازم هتغرق بشكل كبير وبشكل منظوم واضحة النقطة التانية اللي هي مسألة التوجيه طبعا احنا بنعيش في مجتمع انا لو قلت ان التلفزيون مش هتفرج على حاجات محددة هينزل عند العم او الخال او كذا او كذا فيتفرج اذا كان هيتفرج عند العم او الخال انا مش هقدر احكم العم والخال لكن انا ممكن اتناقش مع الولد في اللي شافه وده الاهم في الموضوع يبقى دي نقطة أسية وإذا كان ابنه بيجاهد نفسه عشان يفرغ على مسلسل ولا فيلم ولا غيره من الحاجات دي ده شيء جيد معناه إنه هو بيصارع نفسه وده شيء جيد جدا يبقى مسألة الصح والغلط الأول بتدعيها في البيت ما بين الزوج والزوج والأهل ويبقى الخلطة برضو قليلة بحيث إن نحن نبقى موجودين ولو شاف أولادي مسلسل لازم أقعد مع عشان أشوف عشان أتنايش عشان أشوف إيه إللي استفادوا وإللي ما استفادوش إللي سلبي وإللي إيجابي اللي موجود في الموضوع ده لكن هي مسألة صعبة جدا إن إحنا نحاول نبقى على وضع معين والباقي على اوضاع مختلفة موجودة نصيحتي ان هي لو شافت مسلسل او اتنين طب تعالي ايه اللي عجبك في المسلسل طب ايه اللي ما طب ايه الحاجة الصح اللي كانت في المسلسل طب ايه الحاجه الغلط اللي موجودة فهي المساله بتيجي بشكل مفعم ب طب ايه القيمه اللي انت اتعلمتيها النهارده طب ايه الخلق اللي اتعلمتيه النهارده طب ايه الحاجه اللي تعلمتيها النهارده بتبتدي البنت تفهم ان كل حاجه لها قيمه والاولاد يبقى لهم قيم معينة ايا كانت القيمة اللي موجودة. احنا عندنا السؤال الاخر طبعا هو وقت الحلقة مش هيسأيلنا الإجابة لكن أقول الأخت سألا قبل ما اتكلم على مسألة الأنانية ومسألة كذا ومسألة كذا النوبات العصبية اللي حضرتك بنتابك دي مسألة مش لازم تكون حاجة غيبية موجودة لأن لها تفسير علمي موجود وخصوصا إنك بتنزفي. يبقى بتنزفي تروح لدكتور امراض نسا يشوف السبب الرئيسي مسألة النسا ليه لأن النسا بالذات ال ال هرموني والهرمونات طبيعية في النساء بتؤدي الى مسألة العصبية المفرطة في بعض الاوقات فتتفسر انك بتتغيري اوي فده التفسير العلمي موجود وواضح المعالم واذا كان العلم بيفسر ظاهرة من الظواهر فخلاص بقى مفيش داعي ان احنا نروح او نيجي اذا كان هناك نزيف مستمر موجود يبقى في مشكله نسائيه مشكله هرمونيه موجوده يبقى تروح للدكتور ودكتور ثقه دكتور استشاري حد كده يكون في علمه واضح هيقول لك حضرتك نفس الكلام اللي بقولهولك ده حيقولك ان هي عملية النزيف بتؤدي الى لخبطة كانت نتيجة لخبطة هرمونية الهرمونات النسائية طبيعة بتؤدي الى نوبات من العصبية بتنتاب الوحدة سواء كانت بضغط او من غير ضغط تتعلجي وتبقي أهدى يبقى النتائج المرجوة اللي موجودة في الأمور بشكل جيد وأرجو أن حضرتك تروحي للطبيب ونشوف النتائج المرجوة اللي موجودة بنكمل معاكم الموضوع دايما بنقول أن المنظومة التربوية ما بتنفصلش عن الصلاة بمعنى أنا لو عصبي أو نرفوز أو قليل الأدب والثاني فالت أو بمد إيدي وقاسي او بني ادم للأسف ما برعيش اللي معايا او حتى اماني او حتى ما بقدرش اتحكم في تصرفاتي المنظومة دي وقت اقول لي ابني صلي ده الصلاة وعماد الدين ده الصلاة بيقول عليها الرسول جعلت قره عيني في الصلاة ده الصلاة نور هل متصورين ان ابني حيقتنع باللي بقوله طب إذا كانت الصلاة نور والصلاة كرة عين الرسول والمفروض تبقى كرة عينة طب بالله عليك ليه مغيرتكش ليه انت كده وبتصلي كده يبقى قيمة الصلاة نفسها مش هتوصل لأولادنا وهيبقى الصلاة الزام لازم نقوم بيه مش إحساس بنفصله لابن لازم المنظومة التربوية ما تنفصلش عن الصلاة واكتر حاجة كانت بتهزيني اما لقي حد بيعلم ابنه حاجة هو بيشتم احفظ يا ابن كذا انت مش فاهم انك انت زي كذا تخلنا اولا تفي ايه هل يمكن فصل الصلاة وفصل كذا وفصل كذا وفصل كذا ابنه عنده سبع سنين ثمان سنين قاعد يلعب ويتنطف في الصلاة فبابا انبرى يؤدب يؤدبه بايه جاب خرزانة عشان يضربه ليه قصة انت قال لي الأدم قصة انت مش محترم قصة انت محترمتش الكبار قصة انت غلطان انت افضل اعتمت اتبقى عيل اخونا ده احنا بنعود أولادنا والناس بتعتبر دي تربية منظومة التربية ما تنفصلش عن الصلاة بالله عليكم منظومة التربية ما تنفصلش عن الصلاة عشان ما يحصلش مشاكل كبيرة موجودة بشكل كبير قبل النقطة دي كانت ظهر على الشاشة مسألة القدوة القدوة مهمة ودي النقطتين مع بعض أنا مش هعرف أدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والمعزة الحسنة إلا ما أكون أنا بني آدم ينفذ ما يقول يعني ما ينفعش أعمل حاجة وأقول للناس أعملوا حاجة تانية حتى في القرآن يا أيها الذين أمانوا لما تقولون ما لا تفعلون كبرى مقتنعين بالله أن تقولون ما لا تفعلون عشان كده مطلوب مني أن أنا أخذ بالي شوية من منظومة التربية عندي وأخلاقي وصفاتي هقول لكم في موضوع القدرة ده حاجة مهمة جدا كتير من الأباء والأمهات هم السبب الرئيسي لعدم صلاة أولاده لا انت بقى زودتها أو يا دكتور إيه ده إيه اللي بتقوله ده ده احنا حريصين كل الحفظ ما هو الأم اللي بتنغذ والإسلوب اللي مش طيب والأب اللي بيضرب والإسلوب اللي مش كويس والتحقير في زيادة والإسلوب اللي هو مش كويس في داخل البيت ونظام البيت ومنظومة البيت كلها ما تفصلهاش إنك داعي إلى الله الولد بيبص غير فيك قد إيه غير فيك قد إيه وبالتالي أشوف إذا كان الإسلام ده كويس ولا مش كويس الأولاد بيحسبوها كده إذا كنت بصلي وأم أضرب إذا كنت بصلي وبأم أروح مسرخة ومصوطة في وش الأولاد يبقى الصلاة بتأمورك بكده وبالتالي الأولاد بيسهمونها ببساطة كده فخدوا بالكم إن كنتوا قدوات لأولادكم خدوا بالكم إنك بتهديهم إلى الجنة دايما قالولنا زمان القدوه انك انت دايما تنفذ اللي انت بتقوله عشان اللي معاك يتأثر باللي انت بتقوله النقطة اللي بعدها نقطة مهمة اجب عن تساؤلات ابن حسب سنه في امهات بتفرض في كلمة الحلال والحرام قبل سن معين اخوانا ما ينفعش الولاد ما بيستوعبوش الولاد حتى لو اتكلموا كلام كبير هم بيسمهوش كم من حفظت كتاب ربنا تحت سن الست سنوات لكن ما يعرفوش أهم إيه, إيه معنى الآية إيه التصور عن الآية إيه الأحكام اللي في الآية إيه الموضوع هو بيحفظه بس مفيش ولد أكبر من سنه ده ابني ده بيسأل أسئلة كتير جدا ده طبيعي ده ابني ده بيفسر تفسير كتير جدا ده طبيعي لكن ما بيفهمش الولد المحدود الإبن ما بيقولك أنا بعمل حاجة بس عشان يا ماما ربنا يرضى عني ده مش معناه أنه في ده معناه انه بيرد بنفس المنظومة الموجودة لانه ما بيفهمش ايه معنى رضا ربنا سبحانه وتعالى الابن اللي بيقولك حرام انا كده غلط وربنا حعزبك كلمة عزب دي تتقلل اولاد تحت سن ثم سنين ليه كلمة الشياطين اللي احنا عاديين نتكلم عليها طب ما في ولد عنده سن خمس سنين بيعمل غلط كل شوية بعد ما ماما اديت له محضرة الشيطان ومش الشيطان وعمل ومش عمل قال لها ايه بعد ما غلط يا ماما أصل الشيطان طبعا هو استفاد من المعوامة مش فاهم أصل الشطان شاطر يا مام طبعا المفاهيم دي لازم ناخد بالنا منها أن الجرعة الإيمانية بتتاخد أو الدينية بتتاخد على حسب العمر السني اللي موجود قلتلكم مرارا وتكرارا المنظومة الأخلاقية هي الأساس لمدخل الدين يعني يعني أه أه إنما بعثته لأتمن مكارم الأخلاق ده الأساس بتاع الدين الأساس ده بنغرسه في الأولاد حب التعاون ال السلام المحبة بين الأشخاص التعاون كفريق تحمل مسئولية خلق الـ الـ الـ الـ الـ الأمانة خلق الـ الـ الـ الصدق الموجود من غير ما نقوله ده صدق ولا والأمانة وما يجي عند عشر سنين نقول الإسلام بيدعو إلى التعاون والحب والسلام وكذا وكذا وكذا وكذا, وكذا يبقى هو خلاص يبقى أنا, أنا أمت بالمنظومة الموجودة عشان كده زرع القيم موجود في في السن ده موجود في المنظومة دي عشان كده يازم نعرف سنة أربعة لست سنوات بين جاوب عليهم ازاي اما ابني بيسال الاسئله اللي هي محرجه دي احنا جينا ازاي يا مام الله طب بالظبط احنا جينا ازاي الله ليه, ليه الولد ما بيشوفش البنت الله اسئله محرجه كتير لازم نجاوبهم على قد عيب يا ولد ما يصحش حرام يا ولد ما ينفعش كل سن وله سؤاله عشان ما تقتلوش في اولادكم الحب للاستطلاع لان حب الاستطلاع ده شيء مهم جدا النقطه اللي بعدها اعتدل فيه أوامرك يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لا يكلف الله نفساً إلا وسعى ده, ده مفهوم من المفاقين المهمة في مسألة التوجيه بتاع الأولاد بشكل مهم. لازم نعتدل فيه أوامرك ما تطلبش من الأولاد ما لا يطيقه بشكل كبير وبمنظومة كبيرة لا نعدي كل سن بالشكل والحجم الموجود ابعد عما تريده عن الحل والحرام في أمهات تغيظ وآباء يفرسوا اي حاجه ماما عاوزاها يبقى حلال ولو ما عملتهاش يبقى حرام وكان رضا ماما ورضا بابا في كل شيء صغيره وكبيره لازم وضروري وهو ده البر يا اخواننا في ايه احنا بنتكلم في ايه في امات بتربط يبقى ربنا هيزعل منك لو ما الاكل ده ترى انا بحبش كوسا وانت عامله كوسه هو ربنا هيزعل مني لو ما اكلتش لا اصل انت لو ما يبقى حرام يا اخواننا منفعش ما بحبش البانية. خلاص كلها خلاص البسل أنا ما أحبش البسل خاضر أعمل إيه كلما كل تتعامل أصر ربنا أعيز علمينك كده حرام إيه أخوانا ده المنظومة الله لا نفعش خلصت مذاكرته ربنا أعيز علمينك ما عملتش كذا ربنا أعيز منك إيه إيه اللي إحنا فيه ده إيه المنظومة دي منظومة ذهق من الدين وتخلي أولادنا دايما مجهدين جدا وزهقانين من الوضع اللي موجود بشكل بيه. فلا بالنا من المنظومة اللي موجودة عندنا النقطة 11 حسن الخلق هي حسن الخلق وأنت كذلك حسن الخلق أخلاقك لازم تكون كويس أخلاقك لازم تكون طيبة أخلاقك لازم تكون في مستوى عالي جدا من الإنجاز عشان تقدر تقنع ابنك بشكل كبير وبشكل منظومي أساسي موجود لسه الوسائل كتيرة ولسه الاتجاهات كتيرة في مسألة التحبيب لكن ليه مقولة مهمة جدا قبل ما نختم هبتدي بيها الحلقة اللي جاية ان شاء الله عشان نتابع بقية الوسائل المختلفة اللي هنتكلم عليها بشكل كبير نقطة المسجد ونقطة رفض بعض الشخصيات أخذ أولادهم اللي عندهم سنتين وثلاثة إلى المسجد أصل السبيل بيستامبرز أصل هيعمل إذعاج في المسجد أصل هو هيطلع فوق رأس الناس هيمشي بين الصفوف في الورد حيعمل إزعاج أصلا حيخرجنا من الجو الانتظامي بتاع الصلاة والمعاني في الإخلاص والانتباه في الصلاة وينبري بعض الصلاة شيخ أو رجل كبير أو رجل صغير إيه يا أخواننا ما ينفعش كده يقولنا الأطفال صغيرين ما يجوش المسجد إيه ده إيه المالهات اللي إحنا فيها دي ولو رجعنا لعهد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة أساسية فرض من الفروض الرسول صلى الله عليه وسلم أطال في سجدته حتى قيل أنه قبض أو جاءه الوحي فرفع أحد الصحابة رأسه فشاهد أن الحسن أو الحسين على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم <تصفيق> فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما ختم الناس بتسألوا إيه جالك وحي حصل وحي ولا ما ما, ما حدث يا رسول ما كذا كذا كذا كذا كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الغلام كان على ظهري فلم أحب أن أعجله يعني إن أنا أخليه بسرعة يطلع وينزل ويعمل حاسب ويعمل الحسن الحسين في صلاة جمعة الرسول فوق المنبر وهما ماشيين ما بين الناس ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم ليحملهما ويصعد على المنبر عشان الناس تفهم ان ده بيرسخ المفهوم داخل نفوس اولادهم بشكل كبير عاوزين المساجد بقى تستقبل اولادنا عاوزين المساجد كده نسمه ما, ما يبقاش في عم الشيخ اللي موجود في المسجد على طول لا الولاد ده بيعمل صوت ما ينفعش منظومة تحبيب اولادنا في المسجد منظومة كبيرة محتاجة منا مجهود من المسجد والقائمين عليه ومن أولاء الأمور ومن الأمهات والآباء ومن المفهوم الكبير حتى يرتبط مفهوم المسجد عند الأولاد بما يحب وليس ما يكره بما هو شغوف في نفوسهم وما يبقاش ما المكان يفتكر في ذاكرته دايما إنه هو نهره هو في المسجد إنه هم كانوا بيشخطه فيه وهو في المسجد إنه كان بيلعب زي الأطفال البسطاء ما يفهمش إيه المعاني الكبيرة للصلاة لكن بيتعود على مصدر السجود والركوع وما كانش قصده ان هو يأذي احد من الناس وعليه كل النقط اللي انا بقولها دي لم اتي بها من, من نفسي ولكن هي مجموعة خبرات طويلة مرت على الاذهان ومرت من الناس كتيره فبدأوا بيها وبدأوا لنا ازاي نبتدي نخش مدخل الصلاة ونحبب اولادنا في الصلاة وازاي يبقى عندنا الطاقة ان احنا نسعى الى ان اولادنا يوصلوا لمفهوم الصلاة لمفهوم ان احنا ما نجيش على سن 10-11 سنة نلاقيهم بيهربوا يقفوا قدام الجامع يلعبوا كورة ويطلعوا ويقولوا احنا صلينا وما صلوش او ينزلوا عشان يصلوا ويطلقيهم يروحوا مكان تاني او يتعبون او غيره نفسنا اولادنا يبقوا في المنظومة دي موجودة لسه في كبسولات كتيرة جدا مرة الجاية حتابعونا في الحلقة الجاية قبل الساعة من الان الساعة السابعة بتوقيت القاهرة إن شاء الله مع ساعة التربية التي آمل من الله تبارك وتعالى أن تكون هذه الساعة نورا لنا في طريق التربية الذي يسعى إلى طريق رب العالمين وأسأل من الله تبارك وتعالى ونحن اليوم قد انتصف شهر شعبان واقترب منا شهر رمضان أن يتغمدنا برحماته وأن يجمعنا جميعا أي كان مكاننا وايا كان وضعنا وايا كان جنسنا أو عرقنا أو لغتنا متحلقين حول الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة يوم القيامة كما جمعنا اليوم في هذه الساعة أسأل الله تبارك وتعالى الخير لكم واليمن لأولادكم والنصر لأمتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولدنا منى نغني أهداه المولى